والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك يخلف الآيات قوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله عبد الله ما لكم من إله غيره ان ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه اننا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكن لي رسول من رب العالمين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 لِيُنذِرَ كُلَّ وَلَتَسْتَقِيمَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا, وأغرقنا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِنَّ عَدًّا آخَرُ هُدًى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 ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب عالمي